من يضع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون ضاعة فإذا برزوا من عندك بيت ضائفة منهم غير الذي تقول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 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أَذَاعُوهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكله له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيثا وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا